ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحظوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحللون هار وشمن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ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 السَّبِيلِ ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رزقا. وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين لو الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الثلاق يوم يوم تجزى كل نفس بِمَا كسبت لا ظلم لأوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظر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 أَلَم يَسيوا فِي الأرضِ فَيَنظُركَيفَكَانَ عاقبَة المَّذينَ منِن قَابِهِم كَهُم أَشَدد منِنقُتَ وَآسَرَم فِي الأرضِ فَأَخَذَ اللهُ بِذُنُ بِم فَأَخَزَهُم اللههُ بِذُنوا بهِهم وَمَا كانَانَ لَهُم مِنَو اللهم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 قالوا ساحر كناب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معهم واستحنوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في قَالَ فِرْعَوْنُ اُذْرُونِي أَفْتُلِ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبُّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينُكُمْ أَوْ أَن يُهَيِّرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي أَعُذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يكون ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكون كاذبا فعليه كذبه وإن يكوا صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لَا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم فِي في الأرض فمن ينصونا من بأس الله إن جاب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 وَمَا اللهُ يُرِيدُ غُلْمَنَ لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تَوَلَّى الْوُنُذُبُرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ مِنْ عاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَ قَوْمُ يُوسُفَ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاء بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَئِن يَبْعَثَّ اللَّهُ مِن دَعْوَةٍ رَّسُولًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبرمقة عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يقبع الله على كل قلب متكبر جبار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 لا جزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ينزفون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما مَا لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن مَا تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا وها في الآخرة وها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 وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَنَّهُ يُرْجَعُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَادَّ عَفَاؤُ <الضعفاء> لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كنا لَكُمْ تَبَعٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْرُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ خَزَنَتُهَا جَهَنَّمُ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قالوا بلى قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاب يوم لا ينفع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 ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ تَرَاصًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني رهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءوا لِمَن رَّبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مَّسْمُوًّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن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 ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَسْمَحُونَ أُدْخِلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يوجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لن نقصص عليك وما كان لرسول أن يكون 117. ويأتي بآية إلا بإذن الله 118. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وقسر هنالك المبطلون 119. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينفرون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 فَفَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنْ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَنْ يَرَوْا بَأْسَنَا قَارُ آمَنَ بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا قُنَّ بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَنْ يَنفَعَهُمْ سنة الله التي قد خلت في عباده وقسر هنالك الكافر